بجسد قلبي تعال افترقنا وصيرنا قبرين هي الله يا بني باخر يا ابني نفس ناجي يا حسين كنا كلنا شراك وجسدي الله هن درقنا وصيرنا قبل يا بني. كنا شراك اخر نفس ناديت يا حسين يا ابني باخر نفس ناديت يا ترقنا صرنا قاب يا ابن يا اخر نفسنا جيت يا حسين يا ابن اخر نفسنا اشراك جسد قلبي قلتو قلتو قال افتراق النصر من باخر نفسنا الديت يا حيف باخر قلتو قلتو ديت يا حيف هذا الاحساس العبر حد التفاني بارك الله بك معجور معجور هذا ليحشاش العبا حد التفاني عن وفاء أمي البنين أرواح معانين عن وفاء أمي البنين أرواح معانين ساعة الودعها صاحت يا ابني تاني يا ابني تان هلا هلا ساعة الودع هصاحك يا حسين عليك خافاً من زماني يا حسين عليك خافاً من زماني يا لو تريد الكربة لتخفر روح يا بني ما بيأني ديك مسلم الروح يا بني جعل او تريد الكربة لك روح يا بني ما بيأني ديك مسلم الروح ايش احمل صبر ما عندي روحي يا بني ايش صبر ما عندي راكب جسدك يا بني ف... يا بني نصل لقبل يا بني كلنا كلنا شرف دورح لك يا بني تعلف ترك نصل لقبل حاضر حاضر يا بني باخر نفسنا يا, يا بني أخير نفس نادية يحسين <تصفيق> للشعر سي سعيد الصافر وفي <تصفيق> هذا لي حساس العبى حدي التفاني هذا لي حساس التفاني عن وفاء أم البني نروح معاني عن وفاء ام البنين يا روح بعد بعد حسيني عن وفاء ام البنين يا روح ما حالي اي ساعه الوداعها صاحت اني <تصفيق> ساعه الوداعها صاحت من تاني يا حسين عليك اخافا من زماني يا حسين <تصفيق> حسين عليك يا <خافا> طامن من زماني قال <تصفيق> لو تريد الكربله تروح يا, لا يا, يا بعد, بعد ما بياني ديك مسلم يا بني انا ايش صبور ما عندي روحين يا بني ايش احمل وين لمو البني لمو البني كنا شراكب كنا شراكب يا سكى يا بني تعليف تراكي لنا شرك بجسدك يا ابني تعبت رجلك وصلنا قبلك يا ابني ايه باخر نفسنا شلاد يا ابني باخر طمطم اساليك يا ابني ابجي من شيته ودعك يوم المشيت وودعتني بينظن غيابك وجيتك عفتني بينظن غيابك وجيتك عفتني من سألتك والمدامع جاوبتني من سألتك والمدامع جاوبت ليش اقولي وياك يا بني ما خذتني ليش اقولي وياك يا بني ما خذتني من بعدك بيا حال ضليت المن اضل وشع البيت من بعدك بيا حال ضليت من اضل وش عندي بالبيت يا ابن ايه مثل الحمامه بلا يجنح يا ابن بعد مثل الحمامه لا يجد حينه شراكه اشارات جسدك الغريب يا من الاجلك سبب عله وجودي يا من الأجلك سبب عدودي يا مسك خاتمة عمرو يا خلودي يا مسك خاتمة عمرو يا خلودي وبراحيلك ذبلت يا وليدي عودي وبراحيلك ذبلت يا وليدي عودي والدمع تاركني عشان بخدوديه ودي مع تاركني عشان بخدوديه انت حتقيت تاخذني وياك يا بني قل جروح فرقت يا تعتقد تاخذك يا بني, بني. قل ليش يداوي جروح فرقات يا بني يا منع فتنبين جرحين يا بني يا منع فتنبين كنا شراكة كنا شراكة لا تبخل لا تبخل الكريمة عارف ترقنا مصر نقاب يا بني كنا <wh urgency> يا من الاجلك سبب علت وجودي يا من الاجلك سبب يا خلودي ايدك ايدك يا مسك خاتمه عمر يا خلودي ما شاء الله وابرحيلك ذبلت يا وليدي عودي سيح وابرحيلك ذبلت يا وليدي عودي والدمع تاركني يا بخدودي والدمع تاركني يا بخدودي كنت اعتقد تاخذني وياك يا بني قل لي شيدا وجروح فرقات ايدك كنت اعتقد تاخذني وي هلا هلا قل لي شيدا وجروح فرقات يا, يا من عفتني ب يا, يا من عفتني ب كنا شرات نشراك اتسك كربي يبني طارف درق نوصر نك افري عندك حاجة لولاة كنة كنة شراك يا بني باخر نفسنا بيتي يا حسين يا بني ايه ليلي يا من ريحه ما ساعه نمته ما ساعه نمته يا ليلي يا لك من ريحه ساعه نمته والونين عليك يا يوم اللي والونين عليك ما يوم القطع بعد وينّا وينّا والونين عليك ادوه اروحلك ع دو ليالي ليالك من رحت ما ساعة نمتى ليالي ليالك من رحت ما ساعة نمتوه. ايّ والونين عليك ما يوم القطعة وين وينة وين <تأكلم> وين يا عليك ما شفتك يا ابني نا فقدك من رجع ينعوش سمعت ينعوش سمعت بعد بعد ينعوش سمعت اي نا فقدك من رجع ينعوش سمعت صيح ينعوش سمعت اي يا ع يا الموت من ربي طلقت يا عزيزي الموت من <تصفيق> ربي طلقت فدو اروح لك يا عزيزي الموت من ربي طلقت <تصفيق> عمرت برحيلك بعد شي فيك يا من علي قبرك بحيك أمري برحيلك بعد شفين يا بني يا من علي قبرك بعيد يا بني شلي بحياتي يا أضوالعين يا بني صيح شلي بحياتي يا أضوالعين شنا شراكة واحد باعشاره شباب شباب ما الله يحتي يحتي يبني يبني يبني يبني كنت ظن بكفك تغمض لي شن تظن بجفك تخمض لعاني بعد شن تظن بجفك تخمض لعاني ايه وبوجودك تنختم لحظة سنيني يا ابني وبوجودك تنختم لحظة سنيني ايه الله الله بارك الله بيك بارك الله كنت اظن عباس من يسمع يجيني كنت اظن عباس من, من شفتكم عن شماله وعن يمين لا, شفت وين وين لا شفتكم عالشمال وعالي بعد وين علي بهجه الموت يا بني اسهل عليا يا بني يا محل صوتي اصرخ بصوت يا بني يا ما صوتي اصرخ بصوت واحد اجن اشغيره اثنين يا واحد اجن اشغيره اثنين كنا شراكه ما شاء الله بدي اروح لك حسيني حسيني اجرك عليها شعل نشراك مجزت قلبي يا بني خليتلك واصلنا ديت يحسين يا, يا, يا, يا, يا ايه انت ظن بكفكك غمض لعاني شن تظن مشفكت غمض لعاني شباب شن تظن مشفكت غمض لعاني و بوجودك تنختم لحظة سنيني و تنختم لحظة سنيني شن تظن عباس من كنت ظن عباس من اسماعي الجيني علاء كنت ظن عباس من اسماعي الجيني يا بني لاش عن شمال وعليميني بدو اروح لك لاش فتكم عن شمال وعليميني ايه اسهل علي شهجة الموت يا بني يا محلى صوتي أصرخب صوت, صوت ونه ونه ايه تشهل علي شهقته صوت يا بني يا صوتي أصرخب صوت يا واحد أجنش غير واحد واحد أجنش غير اثنين شنش عمي ndasharaqa b jasad kharon, yabini Arifterak, nusul na kharon, yabini Arleki, nasharaqa b jasad kharon, yabini Arifterak, nusul na kharon, yabini Arifterak, nusul na kharon, yabini Akhir, صورة فجيعة قابل ما موت انشف صورة فجيعة حسي انشفت بشفة شايل دم رضيعة حسي انشفت بشفة شايل دم رضيعة وانا وانا حسي انشفت انشف ايه هلا شفت محن الظهر يم صوب الشريعه شفت محن الظهر يم صوب الشريعه او على صدري ضم لك وعلى صدري ضم لك خوف القطيع احتوصحت يا رفعة الراس يا بني يبيض وجهمك يا بيض وجههم معك يا عبد يا بني احتوت يا رفعت هي بيض وجههم واهب الزهراء كفيني شنو يا واهب الزهراء كفيني كنا شراكه كنا شراكه جسد <تساق> قلبي <يلطيق>. تالي تالف <يا> ترقنا <Solar> صيرنا قلب هلا كنا <كنشراك شفين> قبل ما موت انشف صورة فجيعة قبل ما موت انشف صورة فجيعة بعد بعد صورة فجيعة يا حسين تتفجف شاي الدم الرضيع يا علي الله احس ان شفتك شاي الدم الرضيع احس ان شفتك اي شفت محن الظهر يا صوب الشريع صيح صيح شفت محن الظهر يا صوب الشريع اي على صدري ضم وعلى صدري ضم لك القطيعة اي وصحت يا رب الراس تعمل ايه يا بياض وجه امك يا عبطاس انا لحت وصحت يا رب بيض وجههمك يا عباس عب. يا بني يا واحبي الزهرة شفت يا بني يا واحبي ست. انيالك على هالخدمة انيالك انيالك, انيالك. جنة جنة شراك كفتست قضين يا بني حديث في رقنا وصرنا قضين يا بني سيح جنة لا تتعب! لا تتعب! يا بني طالب ترقنا وصرنا يا بني باخر باخر نفسنا يا حسين يا بني باخر نفسنا ديت يا حسين يا, يا, حسين يا هلا هلا الدنيا على امك يا قمره يا قمره عاد يا قمر اي الدنيا على امك يا قمر عاد يا قمر اي من طفوضيك طفوشه معات عمرها من طفوضيك طفوشه معات عمرها ما يا الحضرها ما <تصفيق> الحضر بعد بعد ما من هشال امك من هشال ون ون من شالم ما كونت شباب يا برهان كان الأمل يا أغلى الأحباب يا بني شفك علي يهل كان الأمل يا أغلى الأحباب يا بني شفك علي يهل دربوا البقيعة ناشد مني يا ابني دربوا البقيعة ناشد مني يا ابني جنة جنة يا ستكضين يا ابني حالفت غيب نصر لكبر يا ابني لك على عباس على عباس يا لفت رقمنا صفر يا اخير اخير بسنا ديات لامة الدنيا على أمك يا دمر هلا يا دمر اي من طفا وضيك طفا تفو وشمعت من طفا وضيك طفا تفو وشمعت ما سألت جنازة الحضار ما سألت جنازتي أعد أعد ما أسأل تجنع سيدي كالحضرها أي منه شالهم أكون أسهلها بقضرها منه شالهم أكون أسهلها بقضرها يم يم خاني <تصفيق> الأمل يا أحباب يا بني شخفت يا يا كان الأمل يا أغلى الأحباب يا بني شفك علي يهل تراب يا بني درب البقيع تناشد منير يا بني درب البقيع لا تتعب لا تتعب يا بني شلنا شراكة